قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِن رَّحْمَةٍ فَمَن يُجِيرُ مِنَ اللَّهِ أَحَدٍ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِينٍ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 إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في بيارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وَنَقَدَجَ اِتْرْسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَالُوا سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ مِنْ حَجَرٍ فَلَمَّا رَآه يَئِيهِمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِنَّ كِرْهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ سِيئَةٌ قَالَ رَبِّ لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتَهُ قَائِمَةٌ فَبَشَّرْكَ بِالشَّرِّ نَاهَا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب